نحمد الله عز وجل على العود ونسأله سبحانه جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الأوقات بالفهم والعلم والعمل بما نعلم واليوم إن شاء الله تعالى ندرس أبواظ الحير وهذه الأبواظ كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله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 وهي الصلاة والصيام وربما الحج وهذه كلها هي أركان الإسلام ويتعلق بها هذه الأحكام أعني أحكام الحيذ والنفاس فعلى الناس جميعا أن يتعرفوا على هذا الباب من الفقه العظيم وعلى النساء خصوصا أقول على النساء خصوصا أن يتعرفن على هذا الباب العظيم لأنه متعلق بهن رأسا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 عليه قال ما يدور لمراتي وفي حال فاصدقني ياتي ان ما ان راى رسول الله الله عليه وسلم قال ما يدني ما يدني وفي فقال رسول الله صلى عليه وسلم اذا دخلنا ثم مشى كذلك قال من هذه العربيه الحديثه عبد الرحمن انا على الشجره البليس صلى الله عليه وسلم كان مطاعا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه واينها وكانت هذه تقال ان رسول الله صلى الله يعني الحيوان فقالت نعم قال شبتي على نزل لسارة ثم معهودي للا ممتعك نعم <تصفيق> قالت وحبتني عن آله من عنا أفع أن أعود إلى الله بن عبدالله بن عمر ورسلت إلى عادشة يسألها أنت برشع وفر المعادة وهي حالة فقالت لشبتي على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 أو إذا جاءها وقت البلوغ ولا يخرج قبل ذلك ثم يعكادها في أوقات معلومة ثم تصير لها عادة لهذا يقال عادة المرأة والنساء يختلفن في عاداتهم فمنهن من عادتها أيام قليلة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 والصحيح الذي عليه أهل العلم أن الحيض ليس له سن يبدأ فيه يعني لا يقال أن المرأة حيض في سن الرابع عشر وفي سن ثالث بل الصحيح أنه ليس للمرأة سن يبدأ فيه الحيض وإنما يبدأ الحيض بحسب النساء كل مرأة بحسبها. فمنهن من يبدأ حيضها مبكرا في سن العاشرة أو الحادية العشرة ومنهن من يتأخر عنها إلى سن الثمانية عشرة وهذا باختلافه حوال النساء ولم يرد لم في السنة الصحيحة ابتداء الحيض وإنما مرد ذلك إلى العادة أو إلى وجود ذلك عند النساء ما صفة دم الحيذ دم الحيذ أول صفة معلومة فيه هي السواد هو دم أسود يخرج من المرأة بهذا فساره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فاطمة بن أبي بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاظ ما معنى تستحاظ كان يسيل منها الدم باستمرار لا ينقضع فاشتكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحير فإنه أسود يعرف إذا كان دم الحير فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحير لأنه أسود يعرف هذا في غالب الأحوال أن دم الحي إنما يبتدئ أسود معروفا عند النساء لكن قد يتقدم هذا الدم صفرة أو كدره في وقت الحي أرجو أن تنتبهوا جيدا أرجو أن تنتبهوا لأن هذا العلم أو هذا الباب من العلم باب دقيق جدا ولابد من تفهمه جيدا أقول ان عادة النساء في الحيض أن يبتدئ النساء دم أسود معروف في الحيض لكن أحيانا يبدأ المرأة في وقت حيضها صفرة أو قدرة وهو أحد ألوان دم الحيض وما معنى الصفرة؟ الصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اسفرا هو الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اسفرا وأما الكدرة وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد ما كان لونه ينحو نحو السواد فإذا رأت المرأة هذه الكدرة أو هذه الصفرة في أوقات الحيض فإنه يعتبر حيض وإن لم يكن دما أسود يعرف قد يقول قائل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش لما قال لها إذا كان دم الحير فإنه أسود يعرف لأن هذه المرأة كانت تستحاض باستمرار لا ينقطع عنها الدم شهرا كاملا فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دم الحير بأنه أسود يعرف فإذا زال هذا الوصف عن هذا الدم صار استحاضة ولهذا أرشدها بعد ذلك بأنها إن فقدت هذا الوصف فإن ذلك عرق وإنما هي ركظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركظة من الشيطان الشاهد أن دم الحيض أسود يعرف لكن قد يقع عند بعض النساء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 فإن ذلك علامة بداية الحيث فعلى المرأة أن تمسك عن الصلاة وأن تمسك عن الصوم وأن تمسك عن مواقعة زوجها وأن لا يقربها زوجها لأن ذلك محر وعلى هذا بوّب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث أو على هذا الحديث باب ما يحل للرجل من امرأته وهي أحائل من الوان دم الحيث اللون الأحمر من, من ألوان دم الحيث اللون الأحمر لكن اللون الأحمر يعتبر حيضا في أيام الحيث هل هذا مفهوم يا إخواني إذن عندنا ملخص الملخص يقول أن دم الحيث أسود يعرف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 أو هذه الصفرة في هذا الوقت فإنها تمسك عن الصلاة وكذلك إن نزل منها دم أحمر في وقت الحي أما إن نزل منها في غير وقت الحي أي بعد الظهر فإنه لا يعتبر دم حي وإنما يعتبر دم استحاضه وإذا كان دم استحاضه فإن المرأة لا تمسك عن الصلاة يعني تبقى تصلي وتصوم ويأتيها زوجها أما إن كانت دم دم أسود أو كانت السفرة والكدرة في وقت الحيض أو نزل منها دم أحمر في وقت الحيض فإنه يجب عليها وجوبا لا تصلي وأن لا تصوم وأن لا تطوف بالبيت وأن لا يقربها زوجها أي أن لا يواقعها أي أن لا يجامعها حتى أفصح جيدا للتعرف على هذا الحكم أما المباشرة فإن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لقول الرجل لما, سأله النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إذا ثم شأنك بأعلاها هذا الحير أما النفاس لأن النفاس والحير لهما أحكام واحدة أحكام الحير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 فإن أتمت أربعين يوما وهي ممسكة عن الصلاة وعن الصوم وعن الجماء إن تمت الأربعين يوما اغتسلت وجوبا واعتبرت الدم الذي ينزل بعد الأربعين دم استحاضة هذا في غير المذهب يا إخوان هذا القول الصحيح الذي عليه الدليل أما في المذهب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 بأداء صلاة لأجل النفس لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عفواً بقضاء صلاة بقضاء صلاة النفس ومفهومه أن المرأة إن جاوزت الأربعين كان يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الصلاة أو لأداء الصلاة هذا معنى الحديث والحديث الصح... حديث حسن أخرجه أبو داود والحاكم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 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلىها هذا الحديث حديث مرسل ولم يروى هكذا مسندا بهذا اللفظ هذا الحديث حديث مرسل ولم يروى هكذا مسند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ هذا قاله الحافظ ابن عبدالبر وقال أبو العباس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطأ وهذا كتاب عظيم فيه ذكر أطراف الموطأ وتخريج الأحاديث ووصل المرسلات والبلاغات التي لمالك رحمه الله تعالى في الموطة وقد حقق هذا الكتاب مع مجموعة من الطلبة أخونا الشيخ رضا بوشامة وهو مطبوع في خمسة مجلدات قال الإمام أبو العباس الداني رحمه الله معناه معنى هذا الحديث في الصحيح وهذا من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة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 يفعلون كل شيء مع الحائض حتى الجماعة فجاءت هذه الشريعة السمحة في ميزة الوسطية ونقصد بالوسطية العلو مش الوسطية التميع يا إخوان بعض الناس ربما يقولون أو يلهجون بهذه العبارة الوسطية كما ذكر أحد المفتونين هداه الله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 أو متابعة الفن كما يسميه هو وهو عفن وليس فن بل وصرح بأن ما يقع في هذه الأفلام من مشاهد غير محتشمة تقبل أحيانا وترد أحيانا على تعبيره إنما الأعمال بالنيات فقال إذا كان يعني نية المخرج أنه يبرز خلقاً أو يعالج مشكلةً من مشكلات المجتمع فلا حرج أن يضع مثل هذه المشاهد في الأفلام ولا حرج من مشاهدتها وذهب بعيداً حيث زعم أن مثل هذا موجود في القرآن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 لأن مثل هذا الرجل كان يحسب على هذه الدعوة وفتنا لأجل ماذا؟ لأجل الحرث على الشرف وأنا دائما أدندن حوله الحرث على الشرف أخواتي لا تحرثوا على الشرف الحرث على الشرف مذهب للدين الحرث على الشرف مذهب للدين بالكلية ومثل هؤلاء حرثوا على الشرف وعلى البروز في هذه القنوات وعلى أن يمدحهم هؤلاء النسوة حاش المؤمنات المتميئات أقول النسوة المتميئات حاش المؤمنات مش المتميئات وصف للمؤمنات وحتى يرضى عنهم الغرض فإنهم يلهجون بمثل هذا الكلام الخطير ويشبهه ويقاربه قوله قول آخر خرج به في هذه الأيام أيام فتن يا إخوان اعتصموا بالسنة إخوان موتوا على السنة لا يهم منكم أمر الدنيا موتوا على السنة وتمسكوا بها إلى أن تلقوا ربكم جل وعلا خرج هذا الذي يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسمى طارق السويدان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 الزندقة والكفر وإن لم يتب هؤلاء فمصيرهم خطير عند الله وأخشى أن يكونوا بل ربما يكونون ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها فلنحذر يا أخوان واسألوا الله الثباث اسألوا الله الثباث لا أحد يأمن على نفسه لا تأمنوا من مكر الله لأن الأمن من مكر الله كبيرة من ذرب كبائر الذنوب وقد قال ربنا جل وعلا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فاسألوا الله الثبات واثبتوا على هذا الدين وعلى هذه السنة ولا يهولنكم يعني كلام المتكلمين وعلا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 أباح الاستمتاع بالنظر إلى المرأة وبمحادثة المرأة وبأن هذه الحيضة لا تمس جميع جسد الحائض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لعائشة ناوليني الخمرى فقالت إنني حائض فقال إن حيضتك ليست بيدك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 هذا لفظ عام والمقصود منه خصوص الاستمتاع بالوطئ عندما نقول الوطئ يعني الجمع قال لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرش والعادة إلى المنافع المقصودة منه والمقصود من المرأة هو الاستمتاع والوطئ فكان السؤال على ما يحل له من وطئها في حال حيثها لما علم أنه ممنوع من وطئها في الفرج لقول الله تعالى يسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيظ هذا الحديث تضمن تحريم إتيان الحائث ومن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد في تحريم اتيان الحائض حديث أنس السابق الذي ذكرناه عن اليهود وقد أخرجه الإمام مسلم في هذا الحديث إخواني تحريم وطئ المرأة في حال الحيث وعليه فمن وطأ أو جامع مرأته وهي حائض وأتاها في مكان الحيث عامدا فإنه يلزمه على القول الصحيح أن يتصدق بدينار من ذهب أو نصف دينار كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنساء وابن ماجة والطبران وغيرهم وهو حديث صحيح من حديث ابن عباس وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة والشافع في مذهبه الجديد أنه لا غرمى على من أتى الحائضة في حيثها لكنه يأثم تفقوا على الإثم وأنه كبيرة من كبائل الذنوب لكن قال هؤلاء لا يغرموا بشيء لسببين اثنين السبب الأول متعلق بالأخر والسبب الثاني متعلق بالنظر أما السبب المتعلق بالأخر قالوا لأن هذا الحديث مضطرب يعني حديث ابن عباس في من أتى مرأة وهي حائض فإنه يتصدق بدينار أو بنص دينار على حسب اليسر والعسر إذا كان إنسان موسر وجب أن يتصدق بدينار من ذهب ودينار من ذهب ربع قرامات وخمسة وعشرين يعني راح تتقامل برديدة ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يقترب من هذا الحد لا ينبغي أن يقتربه المسلم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 قالوا هذه الكبيرة لا علاقة لها بالعباده فلا تكون فيه كفارة لأنهم يرون بأن الكفارة إنما تكون فيما له علاقة بالعبادة قالوا من هذا الباب لا يمكن تغريل من أتمرأته وهي حائث قالوا هذا حكم شرعي أيضا لا يثبوت إلا بدليل ومع عدم وجود الدليل فإنه يرتفع بالكلية قلنا والقول الصحيح أنه من أتى مرأة وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار إن كان موسرا وبنصه إن كان معسرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن والذي يعرف بربيعة الرأي وقد سبقت ترجمته أن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعه اي نائمه والاطجاع هو النوم على جنب هذا حقيقة الاضطجاع في اللغه ان قالت عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها وثبت وثبة شديدة وثبت بمعنى قفزت قفزت وأسرعت وفارقت فراش النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة أي بادرت إلى الخروج من هذا الفراش لألا يصيب هذا الدم نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب عليه صلوات ربي وسلامه عليه أو لأنها خشية أن يجد منها, منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقدر فسارعت للوثوم والخروج من هذا الفراش حتى لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وهذا أدب رفيع ينبغي أن تكون عليه النساء جميعا بل وينبغي أن يكون عليه الرجال أيضا فإن المرأة ينبغي أن تعتني بنظافتها لأن هذا أحرى أن يديم المودة بينها وبين زوجها فإن الاستقدار أو القضارة إن كانت من المرأة فإن زوجها ينفر عنها وكذلك لا ينبغي أن ينثى الرجل نفسه وحاله مع أهله وللأسف الشديد إن كثيرا من الناس أو من الرجال عفوا يحاسبون المرأة على النظافة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 وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب جدا وكان لا يعرف إلا بالطيب هذا لأن يعني طيب رائحة وطيب فم الإنسان يعني تدوم معه العلاقة وتدوم معه المودة والناس يختلفون في هذا البال وإني أنبه إخواني على مسألة مهمة وهو مسألة النظافه خاصة ما يتعلق بالفم فان الرجل فان الرجل ربما عند قلوته بأهله يحادثها فيقترب فمه من فمها فتجد منه رائحه أو يجد منها رائحه كريهه فينثر منها وتنثر منه ومن هنا تبدا الخلافات كما هو يشرشها ولا هي تولي ماذا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 بعض الناس هذاهم الله كي يجي يتكلم معك يلصق وجهه في وجهك هنا هذاك كاين الناس طبيعه كي يجي يتكلم معك هكذا يلصق فيك حتى لهنا ماشي يتكلم من بعيد. وربما يكون فمه مبتلى برائحه لان الرائحه تخرج من ابخره يعني من ابخره البطن ربما ما عندهاش علاقه بالفم لكن البطن يفرز هذه الابخره وهذا مرض يعني يعالج عليه انسان إذا كان أو كان من من محدثك رائحه كريهه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 ولألا يتقذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدم الذي خرج منها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست ونفست مع انت حظتي لأن النفس من ورادفات الدم لهذا يقول الفقهاء ما لا نفس له أي ما لا دم له قال لعلك نفست يعني الحيظة فقالت نعم فقال شدي على على, شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجر فإن العيب هذا ليس عيب المرأة إنما هي خلقة فيها وهذا شيء قد كتبه الله على بناة آدم فإذا وجدت المرأة من نفسها هذا فالتشد عليها ذلك جيدا ولتتحفظ جيدا ولتعتني بنفسها في مثل هذه الأوقات جيدا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 فهذا قال الحافظ ابن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطأ يروي منقطعا لكن يتصل معناه من حديث أم سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة وهذا في كل الموطأات فعلم من هذا أن هذا الحديث منقطع لأن ربعة ابن عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها وجزم ابن عبد البر لأن هذا الحديث لم يروى من طريق عائشة أصلا وإنما روي معناه عن أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث فيه فوائد من فوائده يعني من فقه هذا الحديث فيه استحباب نوم الرجل الشريف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 وهذا هو سبب الخلاف والبعد بين الرجل والمرأة فالرجل الشريف إنما يبيت مع أهله في لحاف واحد وثوب واحد وسرير واحد كأن هذا أحرى لإدامة العلاقة بين الرجل ومرأته ولأن المرأة خاصة إنما تبث أحزانها ومع ما تبحث عن الإجابة عليه والمسامرة مع زوجها في وقت الليل فإذا غاب الرجل عن الليل وأمضى ليله في السهر تقول لمره مسكينة ربي في الأولاد صغار نهار كاملهم امتع بينها تجري مور هذا وترقد هذا وتوكل هذا وفي الليل تعياء وزوجها مسكين هذا كون يدخل يعني يدخل يتعشى بعد يقول لها نجي نهبط الماكلة ونجي يروح يهبط الماكلار بأسواء يعيد خلها على وحدة ونستعلم وهذا هو الذي يأتي بالمشاكل المسلم ينبغي أن لا يعتاد مثل هذا الصهق وينبغي أن يعطي أهله حقها من المحادثة هو المسامرة حتى إن طلبت حقك وجدته أمامك لكن لا ينبغي أن نغيع حقوق غيرنا ونطالب غيرنا بأن يعطينا حقنا فالحق مقابل الحق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 ان الحيض قد ياتي فجاه دون مقدمة من العلامات بعض النساء و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 أبو بكر المدني وهو شقيق سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض يعني هل يستمتع بها وهي حائض فقالت لتشد إذارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء سأل عائشة لأنها أعلم نساء العالمين بهذه الموضوعة لكفرة ما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته ولا تستحي منه كما يستحي منه سائر النساء فكانت أعلم النساء بمثل هذه الأمور فأرشدت رضي الله عنها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 تشير ما زلنا الى هذا الحديث أو هذا الاخر وهي فتوى سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كلاهما من ائمه أو من فقهاء المدينه سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها اذا رات الطهر قبل أن تغتسل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 ولا تقربوهن حتى يطهر هذه الغاية الأولى حتى غائية تفيد الغاية ومعناه أنه لا يجوز أن يطأ الرجل امرأته حتى تطهر هذه الغاية الأولى فإن كانت المرأة حائضا ولا نقول حائضة لأن هذا مختص بالنساء يقال حائض ويقال حامل ما يقولوش حائظا وحاملا لأن الرجل لا يحمل ولا يحير فكان اختصاص المرأة بهذا فنزعت داء التأنيف إذن إذا كانت المرأة حائضا ثم أرادت أن يأتيها زوجها فقالت أغتسلوا كي يتسنى لزوجي أن يأتيه نقول هذا باطل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 معناه يتطهر فعلم بهذا أنه لا يجوز البته أن يأتي الرجل أهله حتى تغتسل هذا قول عامة الفقهاء لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن توطأ المرأة بعد أن يحصل منها الطهر إذا طهرت أو إذا بلغ بها المحيظ أقصاه وأقصى الحيظ عنده عشرة أيام قالوا إذا بلغ الحيظ عند المرأة أقصاه وطهرت يعني بلغت بحيظها عشرة أيام وطهرت جاز لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسر أما إن طهرت في أدنى الحيض كأن تطهر في سبعة أيام أو ثمانية أيام قالوا لا يجوز لزوجها أن يطعها حتى تغتسل قال الحافظ ابن عبدالبر وهذا تحكم بلا دليل لأنه لا دليل عليه ما الفرق بين أكثر الحيض وأقل الحيض لا دليل زيادة على هذا زيادة على هذا أن أبا حنيفة يرى بأن المرأة المبتوتة التي طلقت ثلاثة أو مرأة التي طلقت عفوا وكانت في عدتها قالوا هي لزوجها ما لم تغتثل من حيظتها الثالثة ما دركم تبعوني ولا لا لا أنا شكت أحد راقد خفت كي يمجمعها ومراقدين معاه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 فلا يجوز لزوجها أن يطلقها فإن طلقها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقد قال كثير من أهل العلم لأن الطلاق في الحيظ لا يقع والطلاق البدع الثاني أن يطلق الرجل زوجته في وهي طاهر لكنه كان قد مس وجامع زوجته في ذلك الطهر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 أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تعتد العدة المشروعة واشنو هي العدة؟ أن تحيظ ثم تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم تحيظ فإذا وصل الحيظ الثالث مذهب الجمهور أو مذهب الناس جميعا أن هذه المرأة تبقى زوجة هذا الرجل حتى تغتسل من حيظتها ما لم تغتسل فهي حل لزوجها فإذا اغتسلت من الحيظة الثالثة صارت أجنبية عن زوجها دا يجوز أن يراها أو أن يحدثها أو أن يقترب منها وإذا أراد أن يراجعها خطبها من أوليائها من جديد ودفع المهر فإن شاءت قبلت به وإن شاءت ردته أما قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فهي لزوجها إن راجعها وجب عليها أن ترجع واضح فالإمام أبو حنيفة مع جمهور أهل العلم في أن المعتدة تبقى لزوجها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة وهذا يدل على أن قوله هذا يخالف قوله فيه جواز اتيان الحائض قبل ان تطهر في قبل ان تتطهر في مدة او في اقصى مدة الحيض ولا يجوز أن تؤتى إلا بعد أن تغتسل في أقل مدة الحيض أو قبل أن تبلغ اقصى مدة الحيض فالقول الصحيح أن المرأة ان كانت حائضه وطهرت ورات الطهرا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 قال هل يمكن الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم موروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر لأن سن البلوغ سواء للذكر والأنثى يكون سبع سنوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع سنوات حدا لأمر الأبناء بالصلاة نقول سن البلوغ ليس هو السن الذي يعلم فيه الصبيان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد لتعليم الصبيان في سن السابعة بداية تعليم الصبيان الصلاة يبدأ من سن السابعة أما قبلها فانه عبث لأن الولد قبل هذا السن يترك للعب خلوه يفره يلعب مشكي يكبري ولي يلعب المشكلة أن هذا الجيل وحاشا إخواننا وأبنائنا اللي رأهم معنا يعني هذا الجيل ما خلوه ايش من النهار لو ولده والله كراش يقرأ يقرأ بعض الروضاء غير القرى ما خلوه يلعب قاعد عيان يجي مباشرة يرقل يجي يزغط في الدار يقول له بالك اقعد مننا بالك كسر هذه ادنا منه ايه بالك حجر اولاد يعني كبروا على الكبت كي يكبر يولي في سن المراهقة يولي يقدر يخرج واحده ثم يولي يلعب تشوفوا منه اللعب ولهذا تشوفوا الأولاد الآن شباب مراهقين قولوا يلعبوا تلقى يلعب لعب ما عنده احتمان لبس روال قايح تقريبا تظهر السوءة تعو ولا دير سنسلة في سرواله هكذا ولا دير منقاشة ولا بطلع شعره هذا كله لعب لأن معنى الرجول لم تكتمل في هؤلاء للأسف الشديد فسن البلوغ لا علاقة له بالأمر بالصلاة وإنما البلوغ له علامات وعلاماته حيظ المرأة أو احتلام الرجل أو نبات الشعر في مواضع نباتها وغير ذلك من علامات البلوغ التي ستأتنا إن شاء الله في آخر مسألة قال ذكرتم أنه لا يجوز إيتيان المرأة إلا بعد أن تتطهر ومن أتاها قبل ذلك فهل عليه كفارة نعم من أتاها قبل ذلك يعني إن أتاها قبل أو إن أتاها في الحير فعليه كفارة أما إن أتاها بعد الطهر وقبل الحير فالله أعلم لا أعرف الجوى أبو مريم يقول لما بعد فإنا أيها فإنا اي جزاك الله خير امين ما قد يحول بيننا وبي ايوه اي طيب اخونا ابو مريم يقول نديروا حصه خاصه بالاسئله والله انا خاف الاسئله انا ضعيف يا اخي انا الاستعالي من حتى اخصص مجلسا للاسئله هذ الاسئله انا ترقد اللي جبت فيهم نقول ان شاء الله يكونوا ساهلين أي أسئلة الدرس أي نعم نحن نرى أن الله... رننا... نتكلم عن أسئلة الدرس نتفادوا كل الأسئلة خارج عن الدرس جزاك الله خير أبو أنس أحمد هنا هو نعم. قولي مرأة تجد الدم في فترة حملها في بعض الأحيان علما أن طبيبة النساء أكدت لها سلامة صحتها وصحة صبيها فماذا تصنع في هذه الحالة هذا دم فساد أو دم استحاضة المرأة إن كانت حاملا ونزل منها دم فإن هذا الدم دم فساد أو دم استحاضة على المرأة أن تتحفظ وأن تتوضأ لكل صلاة أن تتوضأ لكل صلاة حتى يذهب عنها هذا الدم أما ما دام الدم يسيل منها إن هذا الدم ليس دم حيث فلا ينبغي أن تترك الصلاة ولا الصيام ويجوز لزوجها أن يواقعها لكن عليها أن تتحفظ وأن تتوضأ لكل صلاة قال جمال أبو صهيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلها ثلاثا بعد الاستقاظ من النوم ما هو النوم الذي يسرع بعده الغسل النوم هو نوم الليل رأسا واحتياطا يغسل يديه ثلاثا من نوم النهاري. يغسل يديه من نوم النهاري احتياطا أيرا لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا, إذا استيقظ أحدكم من نومه وهذا عام. لجميع النوم لكن خصصه بعض أهل العلم بنوم الليل لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده قال بعض العلم إنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيتوته لأن الغالب أن الناس إنما ينامون في الليل ويستغرقون في النوم فأي نوم نامه الإنسان واستغرق فيه فإنه يشرع له أن لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قال هل نهي للتحريم ألي الكراها اختلف أهل العلم في هذه المسألة والذي يظهر الله أعلم أنه إن أمكن أن لا يدخل يديه بحيث يستطيع أن يرفع الإناء ويفرغ على يديه فإنه يحرم عليه أن يدخل يديه في الإناء أما إن كان الإناء كبيرا لا يستطيع أن يرفعه ف يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله ما استطعتم فإنه يشرع له أن يدخل يديه ولو لم يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء قال ماذا تقصد بقولكم لا تحرسوا بقولك لا تحرسوا على الشرف ما تجريوش وراء المسؤولية يا إخواني ما تجريوش وراء الظهور بعض الناس يحبيبان في كل شيء يجري وراء الشرف حب الشرف أن يقال فلان وأن يقال ما شاء الله فلان وهو يسعى لهذا سعيا عظيم فإنك تجد بعض الناس يصف نفسه بأنه عالم ويقول لطلبة العلم والشباب ايت العلماء مثلي واسألوه كيف تتسف نفسك بالعلم وقد أحسن السيوطي رحمه الله عندما ألف رسالة سماها أعذب المناهل في من قال أنا علم فهو جاه هذا هو الحرص على الشرف يا على الشرف هو أن يحرم الإنسان من البروز على القنوات ويقول له باش تبرز لازم تكون سوبلة تكون لئين وين نحطوك؟ في مربع تولي مربع في مدور تولي مدور لازم شوية تكونش تكونش كالحجرة حجرة يخي تحطها فيك ستبقى حجرة يبقى الفراغ منه ومنه صح ولا لا لكن حط الزيت الزيت تحطوه في مربع يبقى مربع في مدور يبقى مدور هؤلاء الذين يحرسون على الشرف من الشرف هو البروس هذه القنوات ماذا يكون مثلاً مفتي في القنوات اللي يكون مدرس يشوفوه تأنه أن بعض بعض من هؤلاء الذين ابتولوا بالقنوات ويجي زينها الشيطان إخوان يا. الشيطان يزينها ربما كنت قل له يقول لك يا أخي نحن الدعوة شوف راه الفاساد منتشأ في القنوات نحن ثاني لازم نبانه ليش بان في حدود ربما في حدود اللي. لكن مش يتبان على حساب دينك تولي تتميع تولي تقول والله سبحان الله يعني أن أدرت عملية تجميلية بعض الدعاة هذه تعال قنوات أنا من الحاج حاجة يا أخواني نتكلم في شيء مهم والله إن الحرص على الشرف مذهب للدين لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه لا شيء يفسد الدين أكثر من إفساد الحرص على الشرف والحرص على المال بعض الناس يحرص على المال حتى والذي يجيبه من مصادره غير الشرعية حتى أن بعض الناس الآن تساهل وليد من عند البنوك ويتسلّف بل تساهل بعض الناس ولو يكريه الأموال يكريه, يكريه سلّف الميار ارجع لك مئة وعشرين هذا هو الحرص على المال والحرص على المال هو شجيري أخواني يذهب الدين يقول كل كلما حرص على المال يقول لي يشوف المال مثلا في حانة من الحانات ولا في مرقص من المراقص ولا يشوف المال الحرص على المال يقول لي يخليه يستجيز لنفسه أن يروح للأماكن اللهم يبيع تماما ويشير يبعت زيله الشيطان مثل هذه الأفعال حتى ينحل ويذهب يذهب دينه كله قلت بعض الناس المبتلين بهذه القانوات اللي لازم يبانبان في كل القنوات يدير عملية تجميلية من يشن حاجة امر صحيح قيل له كيف تدير عملية قال والله يعني اسمحوا لي اخواني قال والله علمت ان بعض النساء فتتن بهذا الخانة اللي عندي هنا يعني فتنتهم هذا الخانة هذه اللي في وجهي قلت انا باش نحيلهم الفتنة ايخي اخي اخي اهبالي راح نقول لك الموحد دخل الله مستعان لولا شارف هذا المكان شد تروح كهذا الفتنة بعد من القناة والجاعة شد المساجئ درس درس الرجال ومعليش نسا يكونوا بعد ما يشوفوك ما تشوفهم وراء المشكل كين مشكل هاو النساء يستفادون ما يشوفونه ما نشوفوهم وراء الإشكال لكن حتى عقدار وعليه تشوفني وعليه نشوفه صح ولا لا الشيطان يا إخواني يجري من, من ابن آدم مجرى الدم هذا يعني ما أحسن ما يعني يصدر عن الشيخ المطلق عنده نوكة يعني إنه مرأة سألته هذا يعني هذه قصص حقيقية ما من الخياله. له مرأة سألته عن واحد من هؤلاء الذين يبرزون في الشاشات ورجل وسيم قالت له نحب نسمع لفلان ما شاء الله بيأثر فيه قال ها تحبين هو شكله قالت لا يا شيخ أنا أحب علمه فقال عليك الشيخ السدلان فإنه أعلم منه والشيخ السدلان مش باب كمانا يعني وفقه الله انظروا إلى حنكة العالمة حتى ولو أعجبك في هذا الباب فإن هذا مثل هؤلاء فتن النساء بخروجهم أمام هذه الشاشات وبالغوا في ذلك وصاروا يقولون في محاضراتهم ما لا ينبغي أن يقاف أسألوا الله السلامة والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك أتوبه لك